فَلَمَّا جَاءَ مَرُّنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجْدٍ مَعْنَى وما تنعِد ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مد ين أخاهم شعبة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 تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما حفير قالوا يا شعيب أصلواتك تامر كأن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل فيه أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرايتم بِِنِعْمَةٍ مِن رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا لِصْلَاحَ مَا اِسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبَ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقٌ يَأْيُوْصِي بَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمٍ نُوحِينَ وَقَوْمٍ هُودٍ وَقَوْمٍ صَالِحٌ